تُك النار <سؤال> تَلَظَّ لا يَصلْلَهاَا إِ الأشْقَ الذي كَذذَّبَ وَتَوَّ وَسَجَبُه الأدْق الذي يُؤتي مَالَهُ ييتَزَك وَما لحَذ إَهُ مِن امته تجزى الا بتغاوى وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى